قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيًّا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ خُرُوجِ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 في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انت وتقول هل من يَقُولُ لِلْجَهَنَّمِ مَأْوَاكُمْ لَأَثِ وَسِقُولُ هَلْ مِن مَّعِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ نَّنْخَشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخل أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من نحيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادنين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 جَدّاو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ